إِذَ السَّمَاءُ شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانِ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 فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشر بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير